وكل بدعه ضلالة وكل ضلالة في النار اما بعد ففي هذا اليوم يوم الجمعه الخامس والعشرون من شهر رجب لعام 1436 للهجره الموافق عشر من شهر مايو لعام 2000 و15 للميلاد سيكون درسنا باذن الله تبارك وتعالى تابع للدرس الماضي وهو قول المصنف الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى فإذا قيل لك بما عرفت ربك فقل باياته ومخلوقاته ومن اياته الليل والنهار والشمس والقمر ومن مخلوقاته السماوات السبع والأرضون السبع ومن فيهن وما بينهما إلى آخر كلامه بارك اسم ام انت جمعت اسان حموشن رجب شحن 430 شدشتن هجريه كانوا عسرته 4 مايو كل تشحن عسرته حمشتن ميلادي مبارك ازي درسنا مستي زحاله في درسي للتاساس رايو سودماني الامام الشيخ محمد بن عبد بن تايلو فاذا قيل لك بما عرفت ربك بما عرفت ربك تداان ربي بخمي فريد تباهل كان دحرت حاتيدك فقل باياته ومخلوقاته رب سبحانه وتعالى طبعا بز الدنيا اين ريونا حدا كافر بزاي ترى هو خمايقكم خبالي خلك لكن رب سبحانه وتعالى انت زير انا نملكاتنا يرب رينا اين مالتي سلازي ملكاتنا يرب سبحانه وتعالى ابتي ايات القرانيه نبعلو قران ملكتنا يربي زربانا يربي كمون كلهم زما مخلوقات نربيهم زما لاختنا ونيات تسوي لهم الدنيا زي اي ترى خلاقي قال ومن اياته الليل والنهار كبت ملكتنا يا ربي سبحانه وتعالى الليل والنهار ليتن نتاين اثرن زي ملكتنا يا ربي لي تصخ خيد اترخمت اترخيت لي تصخمت كونن مالك عبي ملكتنا يا رب سبحانه وتعالى كم هو الشمس والقمر صحي تبرق تعرب والحزمه تخيل اذا كله ملكاتنا يا رب سبحانه وتعالى ومن مخلوقاته كابت مخلوقات دماني السماوات السبع طبعا آيات غالبا نتي دكاسقس متحرك تغينو اياتنبل زياده من كتبكاسل زول انت من كسقاسو نبعلو ابو قدره ربي زين كاسقاسو مخلوقات مالهنا مخلوقاتنبل والا كل المخلوقات ايتيزن كاسقاس كن زياده ملكتنا يا ربي قدرهنا يا ربي ياكالو صحاين وروح انت كاسقاستين زي زياده اياتنبل كمون ليتم كترن كيا فسلذو هنا ملكت آيات نبله والا نبعل المخلوقات لكن مخلوقات قال لو زين كسغسو كم شعاع السماء شعاع تمريت كمون كتم رب سبحانه وتعالى امن جو السماء المريت تنزل كل زين شراره اعواف كله زين دبنا مايون كل كل اما गोस्वामी مريت ينزلوا ما وما بينهما ومن فيهن طبعا اب سبعين مريت ينزلوا اب سبعين ملائكه اب مريت سبع اجنان الستات اوصلتي بحري اا كل زيطات الله ما لذ ازي رب سبحانه وتعالى ماركوس لو ما انت يودني الى خجمره اي والدليل تلك انا اذا حلف درسيه مالتي كتتاسسرلك ابو هون اذا حلف احيره مع انت تتاسر هذا سلازونات تعالى شيخ كزار كله كله بزين دليل نصه طبوره باركز مبراهره ويمرتعوا قبل قران تال قوله تعالى رب سبحانه وتعالى تالو ومن اياته الليل والنهار والشمس والقمر كابت ملكت رب سبحانه وتعالى ليتن كترني والشمس والقمر كم اون صحين ورحم ذاته كله ملكسات يا رب سبحانه وتعالى هذه تدرك نكبرال لنا خنستنتنال لنا بزياتكم نحسبال لنا مغنياتو بزعبه ربي زغغوا الناس لهذو لا تسجدوا للشمس ولا للقمر نتصحاي اي تسجدوا كم ونورحي اي تسجدوا اي كما يفعلوا هو عباد الشمس وعباد القمر كم تي عباد الشمس وعباد القمر نتصحاين ونورحزقزو قوموا ما تغنوا جزاءت ملكتاتنا تيهن ولا تجرهمكم تقدرا ناتيري خمس ابولو هي يتبصحون مخلوقات صحين مريتين واسجدوا لله الذي خلقهن ان كنتم اياه تعبدون لكنع انز رب سبحانه وتعالى ندعو اسجدوا ان كنتم اياه تعبدون انت ذا حق خنقزائكم رب حدى قالوا رب سبحانه وتعالى اب سوره فصلت ايه وصري 30 شوعتها وقوله تعالى كمون رب سبحانه وتعالى انتيلو. ان ربكم الله الذي خلق السماوات والارض إن حرف نصب وتاكيد تنصب اسمها وترفع خبرها ذا النازيه إن مالت بتغرني اكو مالتي مراجعه رب اخوي ربي وقاني تايز قبر مالتي سبحانه وتعالى شوعات سماين ما تنزخ في ستة ايام ابشدجت معناته جد ما حكمه نرب بي تمر في لحظه واحده كنتي الواخذ كوني لكن حكمه نرب سبحانه وتعالى دلي يوم ابشدجته معلتي ربي خلقوا النزن سمايتن مرات اذن مريت كلاً ششوعه شوعه سمان شوعه مريت مالته ثم استوى على العرش اي علا وارتفع بدحرزي رب سبحانه وتعالى لعلك بل ابلع العرش عرشي تزعبه مخلوقنا يا رب سبحانه وتعالى عبي عبي مخلوقي عرشي ابلع لي رب سبحانه وتعالى كبله زيعه عقيده اهل السنه والجماعه يا الخير رب سبحانه وتعالى ابلع اليزله لكن فلتتناتو فلتتتناتو اب كله روحو غير روحوني ان رب سبحانه وتعالى بل نذاصا صيرياء يسمعه مغاني ابيتي وخاب سلم ابنك والله ربي يرحمك نساس نساسه كانت عائشه رضي الله عنها زبلته مالتيو عن سبايت مزيا سبعه كم زبد ديال النخ زبد ديالني الى كسس كاتشتكي نامن صلى الله عليه وسلم عائشه رضي الله عنها ابو شتي غزل اتسبتي اب فعيشة رضي الله عنها انت الى سبحان الله انزي سمعك واربي ابلع شوعات السماء كوينو سميع وايله استنى رضي الله عنها واذا سبتي زيا ايز ورده قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي الى الله والله يسمع تحاوركما كتزاربو قال لهم زاسبيتي سبعه كمز غير النيله كتكسسوا قول لنا بخمس يا رسول الله انا سامع الله يقول رب سبحانه وتعالى ابلع له شعاته السماء يقول سميع رب سبحانه وتعالى لذلك زي اهل السنه والجماعه عقيده سلفيون زي عقيده زي اتقوا الله اب كل موتا يزلو زبلوه كن باكليه بعلمي حتى دعاه من قبر كلنا سبحان الله ادنا حفنبل ارتحت انت زنبر بقولنا انت زنبر انا بقولني وين فتحتي ادنا المقبرنا لكن انا بلع الحفه بينا نذا السماء يقع يا الله انت ربي كم زي عنده حبلني لنا دعاني حتى تي لا زبل نبعلو نذا السماء يقع حدا بالي دعاز لكن امتنا اين بالاش رب بي بلع لعله عرش كيبل اللخو دا بلنا نكلو لا اكل بوتا اي خزلخه انت لنايو ازئه امنتنا نبالاشلنا لذلك الربي ابلع لعله سمايات يزله العرش يزله يقول اقران تغسلنا له مالت ثم استوى على العرش ابلع العرش اي على وارتفع كيبل لعله العرش مالت لذلك لعله ربي زونه مخلوق يلا زلع على رب سبحانه وتعالى إذا عرشاني بوته ادليو ما لا تكون بلينما لعلي يذل رب سبحانه وتعالى يغشي الليل النهار اي يغطي ليتي غيرو نذقتر يشوفو نذقتر بنتا غيرو يشوفو بلايتي من فضل الله علينا خندكسك نعرف داليننا ليت مال بغتر نن كانس اس ابلتت ماني نعرف ندقس سلازي اجيبو ادقسكا روحك غير لاقولها روحك ما ليسو قد الساكن كله الحمد لله الذي احيانا بعدما اماتنا واليه النشور اين نتس الحمد لله الذي احياني بعدما اماتني غتبلك ولاغا تا روحك غير لاقولها تدقس نقولها تحريما سبحان الله اذا ابليتي نتي اجل زغت بالود ما بخله حزاماتي تروح مالتي, مالتي. نعبات السيته بالكاب اخله حكي حزو انس انموته صح هذاك السن كله ويرسل الاخرى اتعد مزلوه انا بشاكن ربي له خله خلاقي زيت اروح من الاس مالتي يتس ينكسى غصبته اذا كله ملكاتنا يربي سبحان الله اذا استنت مالتي ربها ما يكبره يطلب حتيسه ايامره رب سبحانه وتعالى ينزز ليتقلتف كامل صايب له مباشره المغرب تعزله ليتراغىو شفن يبلو نتقطرم علىتي حديثا مالا سريعا وقلته تعزز ينزز رب سبحانه وتعالى ليتنخمص ليتخمص الصبح وقعت عند عرقيلقه ابا خلو كم زخيد قبره رب سبحانه وتعالى نزل ما القران يغبر مالك بدح رزي وقيحت بالصبح ينزل اني كله رب سبحانه وتعالى كي لا يقول ذكاله اذا زغونه خاني كله ذي رب سبحانه وتعالى والشمس والقمر والنجوم مسخرات بامره صحي وارحي كمون كغاوتي كلها كرهبات مالك وسخرات مذللات حرين زبله مطيعات لله سبحانه وتعالى اعصيوني كل مخلوقا الرب سبحانه وتعالى اعصينه الا الثقلين الانس ايش والجن زي ما بزعس صحن ربات منزز ورحن ربات منزز غاوبت خلن ربان منزز بل شوعات السماء المريتن قبل انزلوا ام منغولوا خلن ربيز منزز الا بكسباتن اغاننتن ما لازم ان له الخلق والامر سلازي نعيزهون زلوتي فطره ربي زملكث خالق زونه حدا ربي سبحانه وتعالى ترحم خالي مهني والامر يازز ازاز دماني ربي زملكث سلازي خديقو يازز كلتي من محدار ماي علم ولو نا ربي اؤ تبارك الله رب العالمين. سلازي ننبصو رب سبحانه وتعالى انتهي بلالو مالتي. زتبارخه زهونه ويتا. بركادما زياده في الخير. خيراتو زبزحه. رب سبحانه وتعالى ناي مولا عالم زخصكس ويتا ايلو. زي ابصوره الاعراف ايه قصري 5 4 رقبه. بتحريجي الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى نزي اخ شرحه كله انت يا ابن أي والدليل على أن الليل والنهار والشمس والقمر من آيات الله عز وجل قوله تعالى ومن آياته الليل والنهار الى آخر اي الى اخر الايه بأركز دليل لنا مرتعل لنا يبل له الشيخ ابن عثيمين نايه لا يتمم صح مخاد كمون كسرممصح مخادو كمون صحي ورحي كلهم زياتهم ملكتنا يا رب مخانق تمترب سبحانه وتعالى زبولو زي مؤلف الشيخ محمد بن عبد زي تغسى اياه الشيخ محمد بن عثيمين اذا له مالتي ومن اياتي الليل والنهار زي آية زي يا مالجي أي من, ع... من العلامات البينة المبينة لمدلولها الليل والنهار في ذاتها واخت... واختلافهما باركز اذا انت يرد انا يلو اذا ان... يجلص لنا ينزلوا من مالتيو ليتن كترن صحاين ها شباب وارحن زياتم كنكاس اغسر كله ليت خيد كتريمت كترهمتسون كله ليت صحيت برن كولا ورحت ورحت متسم كولا صحيت عرب صحيت عربت ورحت متس زي كله ملكتنا الرب سبحانه وتعالى نبعلن ابنا بنزلون قال اي نجر تي من كسقاس ناتل زي ابو ملكتنا كمون تي فلل اللي زلوا هبطم تفل اللي معس نوريو ابو حقا ينكربت شباب ابو حقا انتايقول ماني ليتي كثر انتايقول ينوح خمسه حجز يا مالك ابو حق ابو شتاء ابكرنتو ينوح انتاي حد ترى شباب كثر يحصل حكني الزولو ملكنا يا ربي ضرور نبعرف كله صحي مو كله اب حगाई اب كرامتي زحل واي كل كله اذا بعلو ملكتنا يا ربي وما اودع الله فيهما من مصالح العباد وتقلبات احوالهم كمون اب إن انتجر الرب سبحانه وتعالى مصالح العباد تغمتات نايبارو تقيرو مالتي كرامتي يخون حقا ليت يخون كترغمص يقوله زغلوا طوله كتر نخسرح عباده نخنكبر حتى ليتول قيام الليل له مغرب والعشاء ليت ينزل له امه غانيت فريج ابو لغاني ندكصوا وجعلنا الليل ايش لباسه وجعلنا النهار ايش معاش ليت شوفان قرناه ننتى نخنكس وكاذرغان تيرمائيلو معاشه يصرح هو تاوينا ابرا مالتي وكذلك الشمس والقمر كمون صحين ورحن في ذاتهما نبعلن ملكتنا يربين وسيرهما تربع ازان كلوان نبعلو ملكت سبحان الله كان مبرقنا معرب طب اخذت كينو والله تصحي زيدوا بعدو ابي ملكتنا ربي وانتظامهما مخاب بسرع كلتين بحسب ري 99 ثبت صحاير و صحاكه تعرف ولا رحمتي زغلو ملكتنا يا رب سبحانه وتعالى وما يحصل بذلك من مصالح العباد ودفع مضارهم زغلو تغمطاتناي باروتيو كم اول اتسجود ام نجر ربنا خر اقوله مالتي شنو ذليتي ومن شر غاسق اذا وقب ايوه من شر الليل اذا اشتد ظلامه ليلتي زياده قبل نحريله فرحانون فستاني مالتي ليلتي صار رغزي شعور انكسر سو كلهم جاءتهم ليلتي مسكاسن سو رب سبحانه وتعالى نخنك صغيره زليتي مالتي ثم نهى الله تعالى العباده ان يسجدوا للشمس او القمر وان بلغ مبلغا عظيما في نفوسهم سلا <تصفيق> زخاني ولا زغلو ملكتنا تئ ريغم كن عباده اي تضحون اي تجزون قلل يكون ذم مخلوقه زياتن كن قساغسان كلاتين كلها مزغلو كن نعاتن كن بزنا يكون نتقذرنا زي الشرك والكفر والعذاب بالله احنا قلنا ربنا تجزانا توحيد قرناه زيته قبل تامل قرناه كن رين الا ما لج لانه ما لا يستحقان العباده لقونهما مخلوقين وناتقلت اتا رب يخلقون كن جزان اي فقدنا المخلوق اي تجزوني رب سله خلقا ايات راح ملكتنا يربط راح وانما المستحق للعباده هو الله تعالى الذي خلقهن نعاذ خلق قمر سبحانه وتعالى نعوت غزوا الى رب سبحانه وتعالى توحدنا ربك الغزاب ثانيا وقوله وقوله أي من الأدلة على أن الله خلق السماوات والارض قوله تعالى ان الله الذي خلق السماوات والارض الايه رب سبحانه وتعالى سماين اقدم ازازع تغسيه الشيخ بن عثيمينون الايايلو لتغسله وفيها من الآيات الله اب ان جن اياتنا يا رب اللوينه اولا قدامي كرت ملكتنا يا ربي ان الله خلق هذه المخلوقات العظيمه في ستة ايام رب سبحانه وتعالى ابشد اجتماعته خلقون من سماين مريتين ولو شاء لخلقها بلحظة ابحنتي لحظه مخلقانه اب احسن مالتي طب اول تنيس طب دمغهلقه لكن حكمه ان يربش اجتماعاتي ابشد اجتماعاتي خليقوان ولكنه ربط المسببات باسبابها كما تقتضيه حكمته كمتي حكمه ان يرب سبحانه وتعالى يربز ملكت وهو مشد اجتماعاتي حكمه ان يرب سبحانه وتعالى مشد اجتماعاتي خليقوان لكن اليهود لعنهم الله ربي مسدقه ما ابشاوعي معلتي اعرفه تشوعات معلتي دماني سلبت يعني قدعاني رايبو يهود لعنهم الله ربي زدكمو زدكمو نكر يلن سبحانه وتعالى لا يعجز شيئ في الأرض ولا في السماء يهود ابت اعتقادناتم ربي سبحانه وتعالى تجتمع التوسيد له سماين مرات الخلق دريق المسوده إيه؟ ابتا شاويت معالتي قدام يعني راه عرفت واش يدوا اعرف هاي تزدهم والعياذ بالله قوم لهم زارب كفري وهم غانين احنا قدام نقدسال لنايلو يزارب ولد لا زيوم يهوده برن ربي زدكم ويل ولا رب انتي سالم أب... كل بالنسبه له لكن كانت حكمه ان رب سبحانه وتعالى امشدش لمعالتي خلقون نزن سماين مريتهم ثانيا انه استوى على العرش أي على عليه علوا خاصا به كما يليق بجلاله وعظمته وهذا عنوان كمال الملك وسلطانه رب سبحانه وتعالى كب كب زبلخ ابزا ازيان ردع ابلعنا عرشي لعلو كبلو لكن كما يلو الله علم زين رب زبل كاتي لكن رب سبحانه وتعالى ابلعنا عرشي ابلعنا عرشي كبي لللخيل لنا لعله عرش غمزلته غيسلنا زي اخنا امنا لنا مالتي ابو من في السماء قال ابن عباس والله وتر جاريه شكاليت نسى حوته اللي خبرني هذا حريقه الني صفيع عيانه مالتي لكن نصح ايبلوا اولوس قدام نبرسه الله عليه وسلم زي حاتت مسوله الرسول صلى الله عليه وسلم سئل امه اين الله اين الله ربي الرسول الله عليه وسلم منكر زغونه حطوه اي حطوني ربع ابي الليل امه قالت في السماء اي على السماء ابلعله سماء السماء مالت قال ومن انا انا قمنيل قالت انت رسول الله لغنى ربي قال اعتقها فانها مؤمنه زي مؤمنه تتقاغن يرابلوا على السماء له ربي بسبالتهم تتقاغن يرال لا تتقاغخن بالو الرسول الله نخجرنكم كا زيمنه زي حتى تئم نصارى غير يتروفوا يامنوا عبد على السماء كمزل اسلاماي اب كل بوتا يزلو قبلك خلوه تغرم بفلتاتناتو اب كل بوتا يزلو اما بذاته باكل سبحانه وتعالى ابلع لعرشي خمزلو يتغسل نازلو القران بالقران كن امني جبا مالتي زيد ماني اتسد سنتناتو اتسلطانناتو معرخ اندي ملوك مخانو يردعنا ثالثا ثالث شيء انه يوش الليل النهار اي يجعل الليل قشاعا للنهار رب سبحانه وتعالى نزل ليلتي مشفني غيرون ماني يشوفونو لقترى غطاء،, غطاء له فهو كالثوب يسدل على ضوء النهار فيغطيه فيسدل مالد كمزي كدار كوينو مغارجه تجبرلو نحد مندق وين حد وين زخونه ضو ويدماني برهان ابو اللغاب مقارجا كر كشف له رب سبحانه وتعالى نزغت الرغاني بلا يتغيروا شفينو رابعا ربعتي انه جعل الشمس والقمر والنجوم مذللات مذللات بامر جله جله جل سلطانه جله سلطانه يمرهن بما يشاء لمصلحه العباد رب سبحانه وتعالى نصحي نوخه ني... آه... انه ا وارحي نصحي نورحن ن كهوبتي مالتي مسخرات مذللات حراي لن ربي سمعاه زيد مالي مصلحه العباد بانتباراتكم تقوموا كابزات صحاين كابزا ورحن همشي عم خامسا عموم ملكه وتمام سلطانه حيث كان له الخلق والامر لا لغيره ازغاني ملوك ناتو نكسنه ردانا كميتلكم فثيروا خالق ابرسيون يززبعلو ازغاني ملوك لك سنة رب سبحانه وتعالى يرد عنا ازي مخلاق مفتق كمون مؤزز نعلم ان زخون نسب زخون مخلوق ايهابون رب بعلو يخلق بعلو دماء يؤزز سن والاخير شارد شيءي مالتي عموم ربوبيته للعالمين كلهم كل ذي مغسكس قولي قال السبات راح يكون ويقول عالم بعده زغسقس ويتا مخار خبز مرده رب سبحانه وتعالى ولا نرى ملكات ربي بنا نقمن ايماننا نكبر حاجه ويتا خالق مزله صد ما انت غيرنا انفلتوا مخلوقات كم جاء قد مزبل كوت برق تتعرب كله ملكتنا يربيع ورحي ملكتنا يربيع ليتي كمت كجري خيط واذا ما قصر خيط لا تغمس كلهم زياتهم ملكتنا يربيع سلازي زي امنا كل بيجي توحيد حزننا وعزي ببا رب سبحانه وتعالى التوحيد ثبتنا خاتمانا يتصبكو كتاب سنه كتاب منهج السلف ربي ابعقت يبلنا نذابلكم ابذ ربعص اكتفي بهذا القدر سنلكم سلسله معكم ني جزاكم الله خير اخبلكم هذا صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم اجمعين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته